آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما ولا أن عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين